وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنستأنف طلبة العلم حديثنا حول آية المواريث الثانية وهي الآية التي يقول فيها رب العالمين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقد مضى معنا الحديث والكلام إلى أن وقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى وان كان رجل يورث كلاله وان كان رجل يورث كلالا فنحن الآن مع مسألة الكلاله يا طلبه العلم فاقول المساله رقمها أه الرابعة والثلاثون الرابعة والعشرون في معنى الكلالة والكلالة لغة هي الإحاطة وسمي التاج إقليلا لإحاطته بالرأس ولغة خيل الكلالة من الإعياء وهو الكلال وأما اصطلاحا فهو من مات ليس له والد ولا ولد مطلقا يعني ولا ولد مطلقا يعني ذكرا كان أو أنثى وقد حكي اجماع على هذا الاصطلاح نقله ابن كثير رحمه الله تعالى لان بعض اهل العلم نعم فنقل بعض أهل العلم اجماعا على أن الكلالة هي من لا والد له ولا ولد على الاطراف. قلت حكى ابن كثير رحمه الله تعالى اجماعا فقال وقد حكى الإجماع على غير ذلك غير واحد يعني من أهل العلم وهذا ظاهر الآية ظاهر الآية من قوله تعالى وله أخ أو أخت فلما نص على الأخ والأخت فهمنا أنه لا والد له ولا ولد لأنه لا يذكر هذان ذكرا مطلقا إلا عند عدم وجود الوالد أو الولد لأنهما اولى ذكرا ماذا من الأخ والأخت لأن قرابة الوالد وقرابة الولد هي أوثق وأشد من قرابة الأخ والأخت فلما نص على الأخ والأخت فهمنا أنه لا والد له ولا ولد قلت إذ يستبعد وجود الوالد ولا يكون له ذكر في التوريث لأن الآية لما ورثت هنا قال فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فيستبعد وجود الوالد ولا يكون له ذكر في التوريث لان الله تعالى نص في ايه التوريث فقال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا قلت ويشهد لهذا ما جاء سببا لنزول آية الكلالة الثانية لأن في القرآن آياتان الكلاله الأولى وهي في سورة النساء متقدمه وأما الثانية ففي سورة النساء أيضا وهي الخاتمة لسورة النساء وميز بين الآيتين بأن الثانية تسمى آية الصيف. تسمى آية الصيف لنزولها صيفا واضح طيب قلت ما جاء سببا في نزول ايه الكلال الثانيه فانها نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مرض اشتد به مرض فقال كيف اصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي تسع اخوات ولي تسع أخوات نفهم من هذا أنه لم يكن له والدا لأن والده قد مات في أحد وعبد الله ابن حرام ونفهم من هذا أنه لا ولد له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك عبر لطالب العلم من جهتين أن يسكت عما لا يعلم وثانيا أن المواريث علم ماذا توقيفي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت ومشتهت لماذا؟ لأنه لم يكن معه وحي في هذا بما يدل على أن التوريس لا يكون إلا توقيفا فسكت حتى نزلت الآية يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم قلت وسبب نزول الآية قيد في فهمها نعم العبره بعموم اللفظ لكن لا يمكن تفسير الآية بما رحمكم الله لأنه لا يمكن تفسير الآية بما يخالف سبب ماذا نزولها وإن كان عموم اللفظ يشمل سبب نزولها وغيرها من الوقائع لكن لا يجوز تفسير الآية بما يخالف سبب ماذا سبب النزول. فسبب النزول ضابط في فهم الآية ومن هنا الصحابة كان علم التفسير عندهم في الأصل هو علم بماذا ها بسبب النزول كما قال غير واحد منهم والله ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وانا أعلم متى نزلت فيما نزلت أين نزلت بما يدل على أن علم التفسير في الأصل هو علم بماذا علم بأسباب ماذا بأسباب النزول واضح يبا هذا دليل ثالث في أن الكلالة من لا ولد له ولا والد قلت رابعا وخصح تفسيرا عن أبي بكر رضي الله عنه وافقه عليه عمر قائلا ما كنت لأخالف أبا بكر فقال أبو بكر الكلالة يعني الذي لا ولد له ولا والد قلت وافقه عمر قال استحي ان اخالف ابا بكر وكذا قال وكذا وافقه ابن عباس وابن مسعود يبا هذا الدليل الرابع على ان الكلاله هي التي لا ولد فيها ولا ولد قلت خامسا قلت وبمفهوم ايه الكلاله الاخرى ان امرؤ هلك ليس له ولد وبمفهوم ايه الكلاله الاخرى ان امرؤ هلك ليس له ولد وهنا نكته لماذا قال هلك وما قال مات ما الفرق لنقطع ذكره فلذا قال هلك كما قال تعالى في يوسف عليه السلام حتى اذا هلك لأن الراجح أن يوسف لم يخلف بعده ماذا زرية ففهمنا هذا من قوله في يوسف ماذا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا لأن بني إسرائيل كانوا ماذا يتوارسون النبوة وهذا مما يرد قول بعض المفسرين من أن يوسف تزوج امرأة ماذا العزيز وأنجبته له بل بعضهم يعني ليقوي اجتهاده قال وان الله ردها له شابة وإلى آخره وهذا كله لا دليل عليه مأسورا فضلا عن استبعاد ذلك أن يتزوج مثل هذه المرأة وان تابت وإن تابت فقوله تعالى حتى إذا هلك يرد هذا المعنى واضح فإذا قال الله تعالى ليس له ولد فنفي وجود الولد ونفي وجود الوالد لماذا يا طلبة العلم لأن جانب الأبوة في التوريث أقوى من جانب البنوة فإذا نفى البنوة نفى تبعا له الأبوة قلت لأن جانب الأبوة في التوريث أقوى من جانب البنوة لأن جانب الأبوة في التوريس أقوى من جانب البنوة ولذا قال تعالى في آية التوريس اباؤكم اولا وأبناؤكم يعني في المرتبة الثانية صحيح ولذا دائما تجدونها العلم لك الأب وإن على الابن وإن سفلا خاصة أن الأب يرث فرضا وإيه وتعصيبا بينما الولد لا يرث إلا ماذا إلا تعصيبا فالوالد إذن جانب التوريث في حقي اعلى لانه يرث من جهتي من جهه الفرض ومن جهه الايه التعصيب اما الابن فهو لا يرث الا تعصيبا واضح قلت وسادسا وقد نقل ابن كثير ذلك قولا لجمهور المفسرين ان الكلاله هو من لا والد ولا ولد له وطبعا قول جمهور المفسرين حجة بخلاف قول جمهور الفقهاء فليس بحج طب لماذا فرقنا بين الجمهور هنا والجمهور هنا يا طلبة العلم صحيح لأن المورد ليس واحدة فإن علم الفقه مبنى على الدليل فلما تخالف الجمهور الدليل فالحجة ماذا أما التفسير فعلم مبنى على الاجتهاد واجتهاد الجمهور اولى من اجتهاد من الواحد اليس كذلك ولذا قال تعالى وما يعلم تاويله إلا, الا الله وعلى قراءه من وصل والراسخون في العلم فاذا علم التفسير كما قال عليه الا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده فإذا يترجح قول الجمهور لماذا في علم التفسير خاصة لأنه علم مبنى على ماذا على الاجتهاد والفهم والخطأ يتطرق إلى فهم الواحد أكثر مما يتطرق إلى فهم ماذا الأكثرية والغالبية والجمهور قلت وينصر هذا قاعدة في التفسير أن اولى رجل قاعدة, قاعدة في التوريس عزرا أن اولى رجل ذكر هو المقدم توريثا فلما زكر الأخ والأختي بليس فوقهما أحد وإلا لما قدمهما ماذا التوريس يا طلبة العلم انتبهوا هذه القواعد التي تذكر ضمن قلنا أن اولى رجل زكرا هو ماذا ها هو المقدم توريسا أنت لما بتيجي تورس بتطلع مين بتطلع الفروض وبعدين اولى رجل إيه؟ أولى رجل زكرا فهنا طبعا لما زكر الأخ يبدل أنه ليس فوقه أحد من والد أو ولد وإلا لما قدمه توريسا وهذه قرينة في الآيات على أن الكلال ليس فيها ولد ولا إيه؟ ولا والد واضح قلت وقرينة السياق فإن ترتيب الآيات يدل على التنزل ترتيب الآيات يدل على ماذا؟ تنزل فبدأ بمن يوصيكم الله في أولادكم ثم لأبويه لكل واحد منهما السدس ثم بعد ذلك جاء إلى نصف ما ترك أزواجكم ثم وإن كان رجل يورس كلاله فهذا التنزل يدل على أنه انتقل من حالة إلى حالة من البنوة إلى الأبوة إلى الزوجية ثم إلى الأخوة وهذه قرينه بعضكم قد يقول هذه القرين ضعيفة لكنها مع سابقتها من القرائن يشد بعضها إيه والبنيان المرصوص يشد بعضه إيه بعضا ولا عبرة بضعف لبنه من لبناته واضح يا طلبة العلم قلت وقرينه أخرى وهي أو دلالة أخرى وهي دلالة اللغة وهو قول الشاعر الشاعر ورستم قناة الملك ورستم قناة الملك غير كلالة قناة الملك غير كلالة عن ابني مناف عن ابنين مناف عبد شمس وهاشمي ورثتم الملك غير كلاله عن ابني مناف عبد شمس وهاشم قال ابن القيم ورثتم الملك غير كلاله يعني عن اباء واجداد لا عن حواشي ونسب يبقى إذن الكلاله هي الحواشي والايه وليست الأبوة أو, أو البلو واضح يبقى هذه عشر دلالات أو قراء مع دلالات في معنى أو في معنى الكلاله اصطلاحا هو من لا والد له ولا ولا ولاد واضح فهذه المسألة الرابعة والعشرون وإلى المسألة الخامسة والعشرون قوله تعالى وله أخ أو أخت قلت يعني لأم فالأخ والأخت هنا يعني لماذا؟ لأم لا مطلق الأخ ولا مطلق الأخت يعني الأخ لأم والأخت لأم لا مطلق الأخ ولا مطلق الأخت قلت وقد نقل اجماع على أن الأخوة هنا هي لأم وقد نقله غير واحد من ائمه العلم يبى هذا اول وجه وهو الاجماع يا ولد انزل وهو الاجماع الذي نقله غير واحد من ائمه العلم على ان قوله هنا وله اخ او اخ فالمقصود بذلك من الاخوه لام يبى هذا اول وجه قلت ثانيا ولقراءة بعض الصحابة رضي الله عنهم الآية وله أخ أو أخت لأم وقد قرأها ثلاثة من الصحابة هذه اسمها قراءة تفسيرية قراءة ماذا؟ تفسيرية وله أخ أو أخت من الأم كذا قرأها غير واحد من الصحابة وهم ابين وابن مسعود وسعد وحسبك أن يكون ماذا منهم ها ابين وابن مسعود قلت ثالثا يؤكد هذا ان الاخوه في ايه الكلاله الاخرى هم الاخوه الاشقاء والاخوه لاب فبمفهوم المخالفه يكون الإخوة ها هنا هم الاخوه لماذا لام هذا المسجل ما يعمل استئناف هكذا يعمل واضح يا طلبه العلم يبقى إذن الاخوه في الايه الاخرى هم لام لهم لأب أو الأشقاء فبمفهوم المخالفة تكون هذه الآية ماذا؟ الإخوة لأم قلت لأن التوريس في آية الصيف يفارق التوريس في آية الكلالة الأولى إذا لما كان التوريس هنا يفارق التوريس هنا يبا لابد من مفارقته الحال هنا للحال هنا فإذا كان هنا يقول في الإخوة وفهم شركاء في السلس وهناك يقول للذكر مثل حظ الإنسان بلا بد من مفارقة واضح قلت رابعا وبقرينتي ما فرض لهم من السدس والإخوة لأمهم من أهل الفروض إجماعا بخلاف الإخوة الأشقاء ولأب فليسوا من أهل الفرود يعني إيه أهل الفرود يعني لهم نصيب مقدر سدس سلس أما العصب ما لهمش نصيب مقدر إنما يأخذون ماذا ما بقي على أي حال كان هذا الباقي واضح فالإخوة لأمهم من اهل الفروض اجماعا فاذا لما يقول الايه فلكل واحد منهما السدس فهم شركاء في السدس يبقى يتكلم عن حاله توريث ماذا فرضيه يبقى يتكلم عن من عن الاخوه لام قلت وبقرين بقرينه انه سوى بينهما فلم يجعل موجبا للتفضيل لأن جانبا أو لأن التوريس فرضا يفارق التوريس عصبة ففي التوريس عصبة هناك موجب للتفضيل فلذا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين وفي آية الصيف قال رب العالمين للذكر مثل حظ له الأنسيين وكانوا إخوة رجالا أو نساء فلذكر مثل حظ الأنسيين يبقى في التوريس عصبة لكن هنا لما شركهم في السلس دل على أنهم ماذا الإخوة لأم وليس إخوة عصبة لأنه سوى بينهم قلت وبقرينا أنه فرض لهم السدس والسلس قرائن دي قرينة قوية لأن فرض الأم في الأصل ماذا؟ السلس وينزل إلى السدس يبقى فكأنه فعلا بهذه القرينة هم الإخوة لأم لأنه ورسهم ما كان لامهم في الاصل ماذا ها فرضا ونصيبا اللي هو ماذا السدس والثلث قلت وبقرينه انه لا بد من المفارقه بين الكلاله هنا والكلاله هناك فاين التفريق لا يكون التفريق الا في من إلا في حال الوارث، فيكون الوارث ها هنا مفارق مفارقا للوارث هناك، وهذه المسألة الخامسة والعشرون. طبعا نعرف تنتظرون مسألة نقاشية وبحثيه هذه ستأتي بعد قليل المسألة السادسة والعشرون قوله تعالى وله أخ أو أخت قلت فيرسون السدس عند الانفراد لقوله تعالى فلكل واحد منهما السدس اما اذا كنا عددا هنا نأخذ فائده والعدد في التوريث او في مسائل التوريث هو ما زاد على الواحد واضح هو ما زاد على اليه على الواحد فان كنا عددا والعدد والعدد في مسائل التوريث يطلق على اثنين فصاعدا ولي مساله ستاتي معنا لان ابن عباس رضي الله عنه شرط أن يكون ماذا ثلاثه لقول تعالى وان كنا نساء فوق فقال فوق سنتين يعني ماذا طيب قلت لأن العدد في مسائل التوريث هو اثنان فصاعدا قلت وليس هذا ها هنا لأن لو ورثنا كل سدس ألا الجمع إلى ماذا إلى الثلث فورس الاثنين ما يرث ماذا الثلاث والأربع ما في مشكلة هنا ما في مشكلة واضح يا طلبة العلم قلت فإن كنا عددا ورسنا السولوس بالسوية بينهم لقوله تعالى فهم شركاء في السلوس والتشريق لكل واحد منهما السدس عند انفراده واضح طيب كنا اثنين اخ واخت جلسنا ماذا يبقى قال الامر الى ثلث يبقى ما في مشكله هنا في كوني اثنين او ثلاثه تمام طيب قولوا هم شركاء في السدس في الثلث هذا يقتضي التسويه بينهم لان التشريك ماذا ها تسويه ولذا قال الله تعالى عن المشركين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ماذا يعني يسوون بشركهم بين الله تبارك وتعالى وغيره، فإذا الشرك والتشريك تسوية واضح وهذه مسألة من المسائل التي يمكن أن ندفع بها ما يزعمون من مسألة ظلم الإنسان أو ظلم الإسلام لمن للمرأة في التوريس فنقول لا إنما قد تساوي الرجل فين في التوريس كما في هذه المسألة فترس مثله إذا كانت أختا لأم معه واضح قلت لأن التشريك تسوية كما قال الله تعالى في المشركين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وثانيا لانه لا موجب للتفضيل ها هنا حتى يفضل بعضهم على بعض وثالثا لانه لا نص على تفضيل بعضهم على بعض ورابعا لأنه لما قال فلكل واحد منهم السدس فسوى بينهما فين في الأصل وله أخ أو أخت ترث الأخت ماذا السدس ويرس الأخ ماذا السدس يبقى في أصل آية في أصل التوريث سوى بينهما فجعل لكل واحد منهما ماذا السدس فيبقى هنا لما قال فهم شركاء في السلس يبقى هذا يقتضي التسوية ماذا التسوية بينهم يا طلبة العلم واضح يبقى إذا عرفنا أن فرض الاخوه لأم هو السدس عند الانفراد والسدس بالسوية عند ماذا عند العدد والجمع ولكن هذا مشروط بماذا مشروطا بماذا يا طلبة العلم لا والد ولا ولا ولد واضح المساله ها السابعه والعشرون قوله تعالى وله اخ او اخت قلت يعني لا والد له ولا ولد وهذا اجماع كما سبق ولكن الخلاف وقع فيما اذا كان له جدا وذلك على قولين لأهل العلم أما القول الأول وهو قول أبي حنيفة النعمان والشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخي شيخي الاسلام ابن تيميه وابن القيم وهو من ترجيحات العلامه الشنقيطي والعلامة السعدي رحم الله تعالى الجميع من أن الجد الجد اب وعليه فإذا وجد الجد فلا كلاله ويحجب الإخوة لأم وكذا الاخوه مطلقا في قول لكن مش هندخل في القول الساندة لو للاخوه للإخوة مطلقا فيحجب الإخوة لأم في مسألة الكلال وهناك خلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لانه في مذهبان حنتناول المذهبين عند ايه الكلاله الاخرى لانه من أهل العلم من سوى بين الجد والاب تماما ومن أهل العلم من فرق بين الجد والاب في ثلاث حالات سياتي ان شاء الله تعالى ذكرهم في ايه الكلاله الثانيه ولكن حتى لا يختلط عليكم الفهم احنا الان في مساله الاخوه لام رجل مات وله اخوه لأم ولا ولد له ولا والد ولكن له جد هل الجد يحجبهم والمسألة هنا أن الجد سيستأثر بالترك على البالة. خاصه خاصة لأنه لا يوجد له أم عند إذن الجد يرث مكان الأب بالسدس ها؟ ثم يرث هذا الباقي تعصيبا واضح طيب يبقى إذن هذه المسألة التي معناها القول أول هل الجد اب بمعنى أنه يحل محل الأب في التوريس وفي الحجب والحرمان هذا المذهب الأول وهو مذهب بهنيدة والشافعي وماذا والرواية عن أحمد وفريق آخر من أهل العلم جعله مكان الأب في مسألة الفرد لا التعصيب لا التعصيب ولا الحجب يعني يرث سدسا يخرج به وانتهى لكن لا يحجب ولا ماذا ولا يعصب ده مذهب من مالك والرواية الثانية عن من عن أحد هذا فرش أقوال أهل العلم ولكن ركنا مساله ماذا الاخوه الاشقاء والاخوه لمن اجب يا رجل لاب وبقيت معنا مساله الاخوه لمن لام هل يحجبهم الجد ويمنعهم الكلاله ولا ما يحجبهم الجد ولا يمنعهم الكلاله صحيح أم على مذهب أن الجد يخرج بسدس من التركه فرضا ولا تأثير له بعد ذلك على على التركة زي الزوجة تخرج به بنصيبها ما لها تأثير على لي على التركة والزوج يخرج بنصيبه ما له تأثير على لي على التركة فالجد هنا يخرج بنصيبه اللي هو السدس ويبقى الإشكال فيما هل هو يعصب نفسه فيخرج ببقيه التركه ولا هل هو يحجب الاخوه فلا يرثون مطلقا ولا يرثون معه فرضا وهو يرث فرضا ثم بعد ذلك ان وجد شيء عصب هذه هي المساله مفهومه ولا ما مفهومه طيب الى اداره النقاش يا طلبه العلم من هو على المذهب الأول من أن الجد أب الجد يحل محل الأب في الفرض والتعصيب والحجب والحرمان من؟ ها من أين ذلك الحنفي الشافعي الحنبلي التيمي الشنقيطي السعدي؟ يا نصر قل بدأت بالقياس يا نصر، والقياس مؤخر، ولكن لا بأس عليك واضح، فهو نصر هنا قال بدليل ما يسمى بالقياس العكس، يعني قياس العكس، فإذا كان الأحفاد لهم حق في إرس ماذا الجد بالوصية الواجبة يكون الجد له حق في ماذا؟ لكن يا نصر أنت ما أسبت له تمام الايه المسألة أنت جعلت له حقا والفريقان لا يتنازعان في أن الجد له ماذا له حق يخرج به وهو السدس اتفاقا لكن النزاع هل له فوق السدس تعصيبا وبالتالي يحجب الإخوة أنت ما أجبت عن هذا يبقى إذن هذا هو الذي يقال ابتداء الجد ماذا؟ الجد أب صحيح؟ فلما كان الجد, الجد أبا فإذا فهو يحل محله ولكن دعني أنازعك نعم الجد هو أب بدلالة قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وإنما هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلى آخر ما تعلموا صحيح؟ وقال فان اباكم اسماعيل واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق وإيه؟ لكن هنا لو تاملنا شيء ما هو قول واتبعت مله ابائي جعل ابراهيم ابا لانه ذكر من يعقوب معه و ذكر استغفر الله ذكر اسحاق ايه معه فجعل ابراهيم ابا ضمنا بما ذكر اسحاق صحيح فإذا هذا جعله أبا في موضعه قيت وتقيين وإرموا فإن أباكم اباكم إسماعيل كان راميا هذا قد يشكل عليه بأنه ماذا نسبوا إلى ابيهم إسماعيل لمناسبه الحال وهو ماذا فن الرمي وثالثا أنا ابن نبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لماذا لأنه نسب نفسه إلى عبد المطلب لأن عبد المطلب كان شريف قومه فدلل على إثبات نبوته بأنه ابن شريف من قومه لأن الأنبياء يبعثون في من في أشراف الناس وأحسابهم يمكن أن يشكل عليك بانه جعل الجد ابا أبا لمناسبة الحال كما أقول لك هذا رجل شاعر صحيح؟ وجده شاعر فقال شعرا جيدا فأقول لك هو ابن من؟ ابن فلان لماذا نسبته لجده لمناسبة حال الشعر كما نسباه لاسماعيل لمناسبة حال الرم وإلا لا ألزمتك أن تجعل العم أبا لأنه قال واتبعت ملة أباء إبراهيم وإث وإسماعيل وإسحاق صحيح فنسب نفسه إلى إسماعيل وجعل إسماعيل أبا وإسماعيل هو عم وهذه شبهه من قالوا بأن آذر ليس أباً لإبراهيم وأنما آزر هو عمه صحيح وقالوا بقرينة آية البقرة التي جعلت العم ابا وهو إسماعيل صحيح وهذه طبعا المسألة تقول ما قيمتها المسألة لها عندهم قيمة فيما تعلق بمسألة عقيدتنا في والدي من النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان اهل السنه يحتجون بأبي إبراهيم انهم كافر قالوا لهم لا ما هو ابوه وهذه المساله الصوفيه يحتجون بها لي يقول لك الشيخ ابن الشيخ نقول لهم كيف الصلاح لا يورث بدليل ان ابا ابراهيم كان كافرا يقول لا ادم مش ابوه ده عمه طب وابن نوح كان كافرا يقول لك لا ونادى نوح ابنها ده ابن مش ابنها مش ابنه هو فإذا سيشكل عليك بهذا يا نصر فأجيب يعني إذن انت هذه الأدلة الثلاثة ضاعت عليك أنا أسأل سؤالا يا نصر هذه الأدلة الثلاثة أنت تركتها الآن وضاعت عليك هكذا سهل إن أنت تترك رأيك اعتقدوا اعتقادا جازما فلا تتركه بحال هذا اكتهاد والراجح انه كان أبا لهما ليه؟ انهما كان أبواه مؤمنين بدليل فقال تعالى ان يبدلهما يعني سيولد لها ما ولد آخر ها يعني اذا هذا الدليل أيضا تركته <تصفيق> أقول لك لماذا يا نصر لأنك تعجلت الجواب وأنتم تلحظون شيئا أني لما أفرش المسألة أعيدها مرة وإيه وإثنين لماذا ما هو السر أولا لتنضبط المسألة عندكم ولكي تتهيأوا لليه للجواب وتستعد له وفي الدرس الماضي قلت لكم يا طلبة العلم بأن مسألتنا في الدرس المقبل هي مسألة من ها توريس الجد هذا قلت ولا لا ما أراكم تهيأتم بقدر المطلوب خاص وأن درسنا هذا كما قلت هو مطلوب فما أراكم تهيأتم للمسألة كما اتفقنا في الدرس الماضي وهذا لا يحسن يا طلبة العلم ولعلها تكون الأخيرة لأن قلنا شرط درسنا هذا هو النظر قبله والنقاش حاله والمراجعة بعده وبهذا تنتظم المسألة العلمية وهذا لمن سألني ارسل قال كيف المذاكرة هذا هو الكيف انظر قبل شحناء درسنا الآية بعرف أننا هتكلم فين في هذه الآية عارف ولا ما عارف عارف لأن لسه, لسة نكمل كلامنا حول آية شطر الآية الباقي وهي مسألة الكلالة فكان ينبغي أن تراجع وتنظر وتجتهد بدليل أننا ذكرت قبل هذه المسألة ثلاث مسائل ما سمعت منكم شيئا دليل على أنه عدم اجتهادكم تماما وعدم ثم ما رفعت يدك يبقى ضاعت عليك ها لا ليتني لا اضطر لمثل هذا لاني لا أحبه ولكن العتاب مطلوب حينا وقد قلت لكم ان درسنا هذا له من الخصوصيه ما ليس لسائر الايه الدروس ولعل اعده الدرس ماذا الاعلى بين الدروس وهذه حقيقه فعلم الفروض علم من ها علم الفرائد علم الجهابزه من طلبة العلم صحيح وعلم المتمكنين منهم الراسخين دليل ان اهل العلم جعلوا علما إيه؟ مستقلا بل من أهل العلم من لم يكتب شيئا في العلم الا في الا في الفرائد كانه قال حسبي حسبي هذا العلم لكن تجد المحدث فقيها وتجد ماذا الفقيها محدثا وتجد من يجمع بين الفقه والحديث والعقيده واحيانا تجد المفسر محدثا كابن كثير صحيح وتجد المحدث مفسرا فالمهم فسائر العلوم الاخرى قد تلتقي لكن علم الفرائض علمه يمشي على جنب وخذ بالك كانه يقول في نفسه أنا أنا طيب نسمع غير نصر يا محمد يعني, جهة جهة هنا يعني إن كان يعني في هذا الباب تعلق في, ولا شك في على يعني كلام جيد لان فعلا اذا مات اب انتقلت ولايه الابناء الى من الى الجد وهذا معمول به في القانون على فكره فيكون الجد هو الوصي وتلزمه ماذا نفقه اولاد ابنه اذا كانوا معوزين وفقراء ولو انهم يعني رفعوا امرهم الى قاضي المسلمين لالزم جدهم بماذا بالنفقه عليهم ولو نوزع بين الجد والعم يعني لو جوم رفع على الأعمام ممكن للأعمام أن يحتجوا بوجود, من؟ بوجود الجد ما تجب لهم نفق عليهم واضح ولو رفعوا هنا إلى القاضي أمرهم بأن الجد لا ينفق عليهم وهم أهل عوز وأباهم قد تركهم معوزين فقراء لألزم الجد فإذا استنادا على قاعدة الغنم بالغرم فلما كان يغرم هناك بالنفقه ولما كان صاحب ولاية هذا جيد ولكن النظر الصحيح يأتي بعد الخياس فأراكم تأتون بالمسألة من أسفلها وليس من اعلاها لا بأس أنا أدري أنك صاحب نظر يا محمد طب ماشي ما كل يعني أكاد يكون يا محمد أنت تعلم أن معظم الأدلة الشرعية ماذا لا تخلو من متخلو من المنازعه ولا لا هل يصفو لك الدليل ابدا كاملا ده لو كان في البخاري بتقول حدثنا او تقول روى البخاري عن هشام بن عمار لا يقونن اناس من امتي شوفوا هو في البخاري ينازعك لك لا هذا ما يثبت البخاري رواه معلقا وهشام بن عمار في كلام شوف حتى حديث البخاري هو اللي هو اصح الكتب بعد كتاب الله الدليل في نزاع ما تيجي تستدل مثلا في مسألة ما زي فهم سماك بن حرب لحديث البيعتين وانت على قاعدة اللي فهم الروم مقدم هيجي ينازعك بأن هذا ليس إيه؟ ليس لازما عنده واضح لأن البيعتين في بيع على تفسير الأكسرين هي ماذا هي بيع العينه وليس بيع الاجل المؤمن لن يخلو لك دليل من المنازعه لكن هل كل المنازعه تصلح لإسقاط الدليل هذا هو السؤال اللي كان المفروض نصر يتشبث به هل تصلح كل منازعة لإسقاط الدليل ولا لا لازم المنازعة به قوية عشان يصبح الدليل محتملا احتمالا لا يمكن الاستدلال به واضح زي ما ضرب لك مثال في مسألة قضية الجهر بالبسمله عندك حديث ابي هريره انه جاهر بها رضي الله عنه وقال ايه انا اشبهكم بصلاه من الرسول صلى الله عليه وسلم وعندك انس قال ما كانوا يجهرون لا هذا الدليل يخلو من منازعه ولا هذا الدليل يخلو منه فلو نازعوا دليل ابي هريره بان انسا قال ما كانوا يجهرون قلنا لا ان انسا اثبت عدم الجاهر على وجهه على وجه الدوام صحيح على وجه الغلبه ولا ايه وهذا لا ينفي وجود جهر حينا فيكون ابو هريره ماذا ذكر الجهر لما كان يجهر حينا واما انس ذكر عدم الجهر لما كان لا يجهر غالبا يبقى ما من دليل لا يخلو من منازعه لكن هل المنازعه هنا تصلح لاسقاطه ولا لا لان فعلا أهل العلم اطبقوا على الاستدلال بهذه الايات على أن الجد أب. لأن الاشتراك في التسمي يقتضي الاشتراك فين لما قال لعلك نفستي وهل ينفست ولا حاضت حاضت لأن السيدة عائشة ما ولد لها وكانت تدعى بأم عبد الله ها تكن بذلك بابن أختها وهو عبد الله بن الزبير لأنه أكاد يكون ماذا ربيبا لها هو وعروة فقد تربي في حجر من السيدة عائشة أكثر من حجر من أمهما وهي أسماء شكر الله يعني. يبقى نقول الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين في الحكم ودي مسألة معتبرة شرعا وقاعدة معتبرة شرعا وإلا فما معنى الاشتراك فين في الاسم صحيح إلا أن يكون هناك تسوية في الأحكام واضح يا طلبة العلم كما لما سمى البيت طوافا سمى الطواف بالبيت صلاة ألزمنا الناس بأحكام كثيرة جدا في الطواف هذه الأحكام أصلها منين من أحكام الصلاة صحيح وقلنا لهم الاستثناء أباح النطق واضح نعم يا محمود يا <تصفيق> شيخانا أنا أهل العلم أسمعوا على أن الجد يرد ام وهذا يعني لا يكون الا انهم اثبتوا ان الجد اب ولكن القول الثاني فرق والتفريق في المواريث لا يوجد نص لديه يعني رح. هذا كلام فيه شيء من النظر جيد قال طب انتم ورثتموه في الاصل الايه السدس على اي اساس على اساس انه اب ثم عدتم ففرقتم بينه وبين الاب الايه الاصيل طب التفريقه دي جبتوها منين يبا إذن قولكم هذا يعد حجة إيه؟ لنا على أن الجد أب بدليل أنكم ورستموه فرض من فرض الأب ولكن عدتم ففرقتم في مسألة التعصيب فالذي جعله أبا في الفرض يجعله أبا فين تعصيب احسنت يا محمود لكن ما مع جائزنا اليوم قل يا أبا عمار محمود خاد جوائز كثير <تصفيق> هذا فعلا ما يسمى بالدليل العدمي وهذه مسألة مهمة جدا هنقول لهم الجد يارس ولا ما يارس يارس طب قلتم ارس الجد اللي هو الدليل العدمي أن الشرع لم يفرق بين الأب وبين من الجد الصحيح واعتبر الجد الصحيح ماذا ابا فلم يفرق بينهما هو نفس كلام محمود ولكن بمعنى ايه بمعنى اخر فنحن نعدم دليلا على ماذا على التفريق والشارع لو اراد ان يفرق لفرق ولذلك قلت لماذا اهمل الشارع مسألة توريث الجد لأن مسألة وجودها ماذا وجودها نادر اصلا في نصوص الشرع يعني هات ايات المواريث ما في ذكر لمن للجد هات احاديث المواريث أتجد أن ذكر الجد فيها ماذا أيضا قليل يعني من حديث عمران بن حصين وفيه ضعف لما جاءه الرجل قال ابن ولدي قد مات فما لي قال لك السدس ثم رده فقال ولك السدس وفيه ضعف فإذا الشرع اعتمد على ماذا على أن الأب هو ماذا على أن الجد هو أب فلذا لم يأتي في التفريق شرعا ولم يأتي من النصوص ما يظهر فرقا بينهما اعتمادا على أصل أن الأب وإن على أن الأب وإن وإن على غيره ما في حد منكم مالك خالص على المذهب الثاني ليه المخالفة للمخالفة يعني ولا ماذا انت عارف المذهب الثاني معناه ايه ويرس السدس فقط نعم. طب ليه ما الدليل أولا أولا يعني أن أن البدل لا يأخذ كل أحكام عنه ماشي محمد اشكل بقاعده فعلا معتبره عند العلم ان البدل له احكام المبدل عنه ولكن من غير كلية يعني ايه من غير كليه التيمم ياخذ احكام الوضوء لكن في كلية ما فيش كليه في مفارقه بين التيمم والوضوء بدليل ابن تيمية قال ان التيمم في مسألة الطهاره المستحبة في كلام ابن تيميه هل التيمم يستحب للطهره المستحبه ولا ما يستحب ما يشرع هو قال ان ما يشرع للطهره الايه الواجبه لكن الطهره المستحبه يعني واحد حب يجي يقرأ قرآن يستحب انه يتوضأ هل يستحب أنه يتيمم إذا عدم الوضوء؟ ابن تيمية قال ما يستحب ليه فلم يجعل يتيمم جميع حكام المبدل إيه؟ المبدل عنهم واضح شخنا يعني ما يؤكد تلك القاعدة هنا شخنا أن الجد يحجب الجد والأب لا يحجب أبدا يعني الجد إن علاه جد فجد هذا يحجب ثم هو أب يحجب أبا <تصفيق> لا هي المسألة هنا مسألة إن الجد يحجب بالجد الأدنى منه دي قاعدة ان كل ما الأدنى إلى الوارث بواسطة فلا يرث مع وجود ماذا؟ الواسطة فهي هي نفس المسألة ثم هو يحجب بالاب احنا جعلناه جدا جعلناه أبا هو ليس جدا هو عندنا ماذا؟ أب لما عدم وجود الأب الأصيل صار هو ماذا أبا يبقى أنت جعلته هنا بدل أنت, أنت الآن بهذا نقضت قولك السابق فاعتبر لماذا اضبط القول شوي. لماذا لأن قلت هناك بدل لا يأخذ أحكام المبدل إيه؟ عنه يبقى هل يكون هناك بدل ومبدل عنه معا هو إذا كان جدا في وجود الأب خلاص خرج من مسالتنا لكن إذا عدمنا وجود الأب صار ماذا صار أبا وليس جدا وهذه هي نقطة التوريس إنهما يعتبرونه ماذا أبا لا جد لان احنا اصلا ما عندناش في الشارع في الشارع في الشرع من النصوص الصحيحة الصريحة التي تورس من الجد يعني معظم النصوص التي فيها توريس الجد متجهة بماذا بالضعف متجهة بالضعف اصلا فإن نصوص توريث الجد ما جاية منين، ها؟ من نصوص توريث الأب في الأصل. إحنا أهل العلم بين في هذا الكلام السنة وهي يقول أشقاء ما بين أن يوريث الجد فضلاً أو يوريث الجد اشتراكاً مع الإخوة. دعنا من هذه المسألة، لأن التفريق في مسألة لي بس أسمع مني. أصفي مفارقة هنا بين لأن دول أصحاب فروض يا محمد. كونه هنا يشترك مع أصحاب عصبة أصحاب الفروض غير أصحاب العصبة أصحاب الفروض وجودهم ماذا؟ أقوى بدليل ان الإخوة لأم يحجبون الإخوة الأشقاء في قول بعضها للعلم بل في قول الأكثرين وليها مسألة اللي تسمى بالمسألة العمرية الحجرية الحمارية طب كيف يحجبونهم لأنه دول أصحاب فروض والاخوه الاشقاء ماذا عصبات الشان منا شيخنا انه لو كان افضل ما كان اشترك مع الاخوه ابدا ولو كان طب كيف انت اصلا ورسته على اي اساس ورسته انه اب لا يعني... هنا انا حقول لك نكته المساله اللي هو محل للنزاع هل جانب الابوه فيه قوي ولا ضعيف فمن جعل جانب الابوه فيه قويا ورسه واعطاه مكان الأب الاب ومن جعل جانب الابوه فيه ضعيفا ماذا لم لم يعطيه مكان الايه الاب او اعطاه مكان الأب بقدر ماذا بقدر قوه وجوده بقدر قوة ماذا قوة وجوده ليس له ولد ولا والد والجد لا يسمى والدا ولكن يسمى الأب. الجد هذا تعريف استلاح لغوي. من ممكن أقول لك وكلمة والد تطل تصدق على من؟ على الأب والجد والد صحيح ولا لا؟ هذا الخطاب يدخل الجد فيه في المقاتل الآية بطرقه تعالى آبا أكم ففرق بين الولد والاب هذا يدل على أن الجد مخاطب أيضا في بداية الآية طيب س... في حد عنده كلام فوق هذا عشان ننتقل إلى الترجيح ها أصبت فيكم هذا الأسبوع وما تكلم منكم الا اربعه فقط ام اربعه ولا خمسه خمسه خمسه من هذا الجمع يتكلمون يناقشون فقط واربعه في جهه وواحد في جهه هذا قليل قليل جدا يا طلبه العلم واضح اقول ان علم المواريث علم خاص لابد له من جهد خاص تعالى يا اخي الكريم تعالى خذ الاخ اللي طالع لو سمحت ايوه في نساء فوق في نساء فوق في نساء تعالى توضى هنا ماشي طيب نعم اذا اعطينا الجد قوه الدفع ولكن قوه الحجب والحجم هي قوه اعلى من قوه التوليد قوه الحجب اصل شوف يا محمد اذا صار ابا صار يحجب واضح لان كيف تفرق كيف تثبت له الابوه في جهه وتنفيه عنه في جهه الاخ وعلى فكره مساله من الاخوه الاشقاء دي لسه فيها بحث وهناك قول قوي جدا ان الجد يحجب الاخوه الاشقاء ايضا كمان وقول قوي جدا كمان وله ادلته واستثناء الثلاث حالات اللي هم لا يحجبهم فيها دي فيها كلام برضه ولكن ما أريد ان انا اسبق حتى لا تختلط الايه المسائل. قول يا معتز. يعني بعيد بعض الشيء. قلت. ومبنى المذهب الأول على أن الجد يسمى أبا في اللغة والعرف. طيب فاحنا نقول ومبنى القول الاول على ان الجد يسمى ابا في اللغه والعرف كما قال تعالى ملت ابيكم ابراهيم وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فان اباكم اسماعيل كان راميا وقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب ومعلوم أن عبد المطلب هو جده ليس أباه والاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم كما جعل أهل العلم للنفاس أحكام الحيض إلا ما فرّق الدليل بما بما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحيض مسمى النفاس وفي حديث عمران بن حسين ولا يخلو من مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد السدس والسدس ما نعلم هو فرض الاب في الاصل وما كان يورث فرض الاب الا انه اب بل نقل ابن المنذر اجماعا شوف هو بس اطلاله واحده منكم على اي كتاب من كتب التفسير في هذه الايه لوقف على الاجماع وانتهت المساله وقد نقل ابن المنذر اجماع الصحابه على أن الجد اب وانه لا يحجبه عن الميراث إلا من إلا الأب وعليه فالجد ينزل منزل الأب في الحجب والميراس قلت ورابعا وإهمال الشريعة ذكر الجد في التوريث وما كان ليهمله ذكرا خاصه ومسائل التوريث مسائل ماذا توقيفيا ثم هي عمليه ثم هي عمليه الا انه اعتمد على اصل مستقر ما هو الاصل المستقر ان الجد ان الجد اب خامسا ومن ورثه السدس فرضا لمكان الاب لزاما ان يحجب به ما يحجب بالاب لان من ورث فرضا اخذ احكام ماذا التوريث كامله من انه يرث تعصيبا ويحجب غيره خامسا سادسا قلت وجانب الأبوة في الجد قوي وهذا راجع إلى مسألة النفق فهو تلزمه نفقة أحفاده إذا جاعوا وفقدوا أباه، والشرع أول القانون، والمذهب قد ألزم بالوصية في ماذا؟ ها يا طالب العلم بالوصية في ماله لأحفاده، فما كان ليغرمها هنا إلا ليغنم ماذا هناك؟ إلا ليغنم هناك والغنم بالغرب كما هو متقرف والغنم بالغرب واحكام التوريث لها منزع من احكام ماذا النفقه والولايه يشهد لهذا التفريق في الانصبه وتقديم اولى رجل ذكر مفهوم هذا ولما مفهوم لان اولى رجل ذكر هو الاولى به فين في الدنيا نفق فيكون الاولى به ماذا ومصداق ما أقول في مسألة الارث بالولاء الارث بالولاء جاي منين لما كان المعتق يعتق عبدا وهذا العبد يموت بعد حريته يعني ولا وارث له ارثه لمن ها ارثه لمن لسيده طب ليه اعطيت ارثه لسيده جزاء لما كان ماذا اعتقه يبقى لما اغرم هناك غنمها هنا صحيح يبقى اذا احكام التوريث لها منزع من من هذه القاعده من قاعده الولايه لما كان له ولايه عليه يبقى كان هو اولى الناس به ومن احكام ماذا ان وهذا نظر قوي جدا قلت وهذا نظر قوي يقوي جانب الابو سابعا وقد أطبق أهل العلم على هذه المقالة يقولون الأب وإن على وهذا في باب ماذا؟ الولايه فجعلوا الجد بها ابا ووليا قلت بل لا يسكر الجد جدا الا اذا عدم الاب يعني كلمه جد دي في التفريقه لماذا نسميه جدا عند عدم وجود ماذا انما اذا وجد اذا عدم الاب فان الجد يكاد يسمى شوفي عبد المطلب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على وسادته فاعمامه يدفعون دعوه دعوه ابني هذا يحس بخير ما قالش حفيدي له لان اباه لم يكن إيه موجودا فهذا معنى مهم جدا احنا ما نقول عليه جدا الا اذا عدم من وجود الاب كانه في الاصل يسمى, إيه يسمى ابن واضح قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يسمى جدا للمفارقه ايه نعم اقصد هذا يعني يسمى جدا للمفارقه مع وجود من الاب لكن اذا عدم الاب يسمى يعني يسمى ابن هذا الذي اقصده لذلك قال عبد المطلب إيه؟ إن ابني هذا يحس به خير فنسباه إليه ماذا؟ ابنا وولدا قال الشيخ السعدي رحمه الله فليس مع من يورس الإخوة مع الجد نص فليس مع من يورس الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه تسمع محمد؟ ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح انتهى كلامه قلت وما سبق يوافق اصلا ما هو الاصل الاصل عدم التوريث ولا ماذا ولا التوريث ها ما اجابني احد اصل عدم التوريث صحيح يبقى الاصل عدم التوريث هذا ما يقوي كون الايه اذا نوزع في هل يرث الاخوه او لا يرث غلبنا جانب ماذا عدم اليه التوريث واضح فان اشكل فان اشكل او اشكل اصحاب المذهب الثاني بما ياتي ان البدل ليس له احكام المبدل عنه بمعنى على الدوام او مطلقا اجبنا بما ياتي من يجيب محمدا وقال بدل ليس له حكم المبدل عنه الا ان يجيب نفسه وهذا لبس به كان احد تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله ما اذكر اسمه الله يجلس لهم في الدرس يقول انا اليوم معتزلي ثم يلقي عليهم شبه ماذا المعتزل وكأنه ماذا وكأنه يعني واصل ابن عطاء ويوما يقول أن اليوم جهمي <تصفيق> ويجعل درسه للنقاش وماذا ويوما ويوما يعني هذا فعلا عجيب عجيب فعلا وهذا من استحضاره أدلة المخالف وهذا يذكرنا بشخص واحد الذي كان يستحضر أدلة المخالف كأنه ماذا واحد منهم ابن تيمية ابن تيمية بل كان احيانا يستدل لهم يعني يشفق عليهم شفقه كده ولهم خذوا الدليل من عندي كمان المبذل لا ياخذ احكام المبذل عنه قول نعم لو سلمنا له من الابتداء لا نسلم له من الانتهاء لانك نقضت القاعده ولا ينقضها الا ماذا الا دليل انت المطالب بالتفريق زي واحد لما يقول له هذا مباح يولي فين الدليل لا أنت المطالب بالدليل لأن الاصل في أمور العاده او كذا النهي على الاباحه فانت المانع فاذا هو المطالب بالدليل على التفريق محمد ها؟ القاعدة لا تصلح كدليل ودي مسألة مهم جدا شوف انت اعرف انت بتتعامل معي في الاول انت بتتعامل مع قاعدة صحيح واحنا اتكلمنا في دروس عماد الاسلام في كيفية التعامل مع القاعدة كدليل للمخالف منها ان احنا نقول له القاعدة لا تصلح دليلا مستقلا اصلا فلنت تقول إن هذه قاعدة البدل ليس لو أحكام المبدل عنه دي قاعدة لا تصلح كدليل عن الاستقلال غاية ما في أنها فقط ستزلزل الدليل المخالف أو تشكل عليه من غير ماذا أن تبطل دلالته ثانيا القاعدة مرضودة هنا في هذا الموضع لأن إجماع الصحابة عقد على أن الجد أب يحجب ويرس غير ايه وهي قاعدته اصلا انتوا ليه سلمتوا له <تصفيق> عشان هو طيب يعني <تصفيق> لا دي مش قاعدته دي قاعدتنا البدل له احكام المبدل عنه هذا هو الاصل فالمخالف لهذا الاصل هو اللي يعمله الاصل مطابقه البدل المبدل عنه مش الأصل عدم المطابقة. دنتوا عفوا تقولوا القاعدة بسهولة جدا، وما يكون لل العلم المجاهد أن يسلم سلاحه وكذا بسهولة، خاصة في ميدان الراجح والمرجوح، وفي ميدان النقاش والبحث، تهيبت محمد أن كان طالب علم قوي، وغالبا. هل يجوز وصف المسلم انه غلبان يعني ها ليه لا لاني هو الشيطان في دليل على انه غلبان هو الشيطان اذا كانت المعنى العرفي غلب في زماننا ان غلبان هذه تطلق على الانسان طيب القلب وكذا لا بس جيد يا نصر طيب قلت والذي يقال هذا خلاف الأصل بل الأصل بل الأصل بل الأصل أن البدل له أحكام المبدل عنه بل الأصل أن البدل له أحكام المبدل عنه إلا ما فرق الدليل ثانيا وهذه القاعدة يمكن ردها لو كانت قاعدة بالقاعدة المكافئة بل هي أقوى منها في محل النزاع وهي قاعده الغرم باليه او الغنم بالغرم وثالثا حسبنا الاجماع كافيا في نقد هذه القاعده لو كانت قاعده محمد يقول اجماعات ابن المنذر ولا يخفى علي خطك فيها نظر طبعا هذا صحيح لكن هل نجعلها قاعده لكل ما ياتي اجماع لابن المنذر نعمله لا الاصل ان الرجل ناقل والأصل انه صادق فمن نقض اجماعه ينقضه بماذا بالدليل هو الرجل ادعى دعوة وقال الصحابه اجماعه انت مشكل علي بأن يجمعك هذا هات له قول للصحابي مخالف لمن لهذا الإجماع لكن ما تنقذ إجماعها كذا بسهولة كما لو قلت لك أنا رأيت أبا مالك اليوم تقولي لا أنت ما رأيته ليه يا أخي الأصل أنني رأيته الأصل انا صادق الأصل انا صادق والأصل أن قولي ماذا مقبول والأصل قبول قولي وشهادتي ما تردها واضح ورابعا ولو سلمنا بأن البدل لا يأخذ جميع أحكام المبدل عنه قلنا له وقد جاءت المفارقة في باب آخر بين الجد والأب كما في مسائل كلاله التعصيب لا كلالة الفروض لو صح هذا الاصطلاح طبعا لاني طبعا هذا الاصطلاح لم أجده لبعض أهل العلم أو لأحد من أهل العلم ولكن قلت كلالة التعصيب وكلالة الفروض للتفريق بين المسألتين بمن يورس كلالة للإخوة لأم ومن يورس كلالة للإخوة ماذا أشقاء والإخوة لأب واضح يا طلبة العلم طيب قلت ثانيا فإن أشكلاء بأن جانب الأبوة في الجد ضعيف فلا يحمل معه جميع أحكام الأب قلت بل هو قوي والادله السابقة تشهد لقوة معنى الأب في الجد وحسبنا التسمية ثانيا وأن ضعف جانب الأبوة في الجد إنما يرجع إذا وجد ماذا الأب ولا ننازع في هذا. سالسا، بل هو قوي في جانب التوريس أو في باب التوريس بدلالة ما سبق من مسألة ماذا؟ الوصية الواجبة. ونقد الثاني يقتضي نقد الأول رابعا وهذا القول بلا دليل ان جانب الابوه ضعيف الجد بلا هذا بلا دليل وهذا هو الإشكال الثاني محمد يقول هل يقاد للجد من حفيده كما لا يقاد للولد من ايه من ابيه طبعا هذا إخراج لنا من الموضوع ورجعنا إلى الوراء اربع سنوات أو خمس إلى كتاب ماذا إلى كتاب اليه الحدود ولا ادري إن كنا ذكرنا هذه المساله هناك ام لا العهد بعيد لكن احمد جاد وهو الذي تولى كتابة مذكرة الحدود يقول لا والحديث قال لا يقاد للولد من من أبي واضح هنا أنا سأقول لك المسألة مبناها على عاطفة ماذا الأبوة وهذه عاطفة لا تتحول هل هذه العاطفة موجودة في الجد نعم موجودة بنفس الدرجة حتى نرى العوام يقولون عز من الولد ولد ماذا ولد الولد دليل على أن العاطفة قد تكون أقوى في الجد من ماذا من الأب لأن بل على العكس ده تكون أقوى كمان ليه؟ الأب يجمع مع العاطفة هنا شيئا آخر هو الحزم للتربيه والرباية لكن الجد لما لم يكن معنيا بالتربيه والرباية كانت عاطفته ماذا خالصة تماما ولذلك الولد أحياناً يفر من من باتش أو من ضرب أمه إلى حضن من جدته ويحتمي بجده من من من أبيه والجاء إليه واضح ولو تأملت النبي صلى الله عليه أنا أقسم موقع هذا أن حب النبي صلى الله عليه للحسن والحسين كان أشد من حزب من حب من عليه بدليل أنك تجد في السنة من الروايات الكثيرة جدا التي فيها معنى ماذا؟ هذا المعنى بينما لا تجد في الروايات فيما يخص عليه وعاطفة الحب مع ولديه هي موجودة لكن ليست موجودة بنفس الدرجة التي كانت موجودة فين؟ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلني معه أشياء ما ما ترد أنهما قد فعلاها مع من؟ ما علي؟ منها مثلا النبني ابني قد ارتحلني و وطول وينزل من على المنبر وياخذهما في احضانه ويقول صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه ويا ابني هذا سيد الى اخره وسيصلح الله به بين فئتين او طائفتين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لما دخل الحسين بكاه لان النبي عليه الصلاه والسلام علم من الوحي ان الحسين يختل ماذا مظلوم فبكاه صلى الله عليه وسلم فالشاهد من الكلام يا طلبة العلم إن العاطفة قد تكون في الجد أقوى من الأب فنحن يمكن أن نضيف إلى الجواب السابق قلت ويضاف لما سبق بل إن العاطفة في الجد حينا إن لم يكن غالبا تكون أقوى من العاطفة في الأب وإذا أردت الدليل فهذه عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين لا نشك أنها أقوى من عاطفة من علي أبيهما معهما وهذه العاطفة تقوى عند عدم الأب وهذا عبد المطلب دليل على ما اقول يعني شوف عبد المطلب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وتعلق به جدا والنبي عليه الصلاة والسلام تعلق بجده جدا ما لم تجد هذا فين في بقيه ولد رمن عبد المطلب كان له من الولد من كانوا ايه قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم سنا صحيح ولا ما صحيح منهم العباس كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم سنا لكن نجد ان عاطفه عبد المطلب كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اوكت واقم بدليل انه التصق به شديدا واضح فاجبنا عن هذا الاشكال الثانية الثاني طلبه الايه العلم قول يا نصر طيب صحيح قلت والمتتبع الاحكام الشرعيه وجد ان الجد مكان مكان الاب لا يكاد يخرج او لا يكاد فارقه وعد ما شئت بقى من الاحكام عشان نشوف جانب الايه منها هل الابن ان يتزوج طريقة جده اجب يا محمد لا اثنين هل الجد ان يطلع على بناتي ولدي ويدخل عليهن كما يدخل الأب تهرب. لا تهرب لا خلاص سأولخ الباب أنت أجبني بنعم أم بلا دعك من الحيادة تمام ولا ينفعك الاعتذار صحيح فلسنا في ذكر القرون الأولى روح يا محمود تفضل <تصفيق> واضح طيب عشان بس ننتقل الى المساله العمريه عشان نختم الكلام عن الايه طلبة العلم لسه لان فيها كلام يبقى احنا ذكرنا قاعده عامه هل تتبع احكام الاب واحكام الجد تجد انها متطابقه كزواج الايه كزواج الابن من طريقه من من طريقه جد هل يجوز ما يجوز اطلاع الجد على ماذا على بنات الابن والدخول عليهن النفقه انه تجب ماذا النفقه في مال ماذا الجد واضح وهكذا لو تتبعنا احكام الاب واحكام الجد لو لوجدناه متساويه وهذا مما يقوي جانب الابوه فيه المساله ها السامنة والعشرون تحت هذه الآية وهي مسألة العمرية وتسمى أيضا الحجرية ويسمونها أيضا الحمارية حجرية نسبة إلى الحجر والحمارية نسبة إلى الحمار وهنعرف سر هذه التسمية ولكن تسمية العمرية غلبت ليه غلبت؟ من جهتين نسبتها الى عمر الفقيه العالم أو لا من نسبتها الى حجر او الى حيوان ثانيا لان هذه النسبة ادب ثالثا لان هذه النسبة فيها علم ما تقول عمرية فيها علم لكن حجريه حماريه ده حماريه فيها ايه فيها جهل لان الحمار مضرب المثل فين في الجهل مش هدي ما صحيح مدرس في مدرسة لما يجي يشتم الطلبه علوم هيك صحيح اذا اعياه ماذا أمرهم في الفهم ورابعا من سماها العمريه جعل هذه التسميه دليلا له على ماذا على التوريث لان صحابيا هو الذي ورثه وهو عمر خامسا والتسمية بالعمريه اولى لان في نظر في مساله سبوت الأسر او سبوت اللفظ هب ان ابانا كان حمارا الى هذه خمسه اسباب نرجح بها التسميه العمريه على تسميه الحجريه والحماريه اعيدها ولا معلومه تقول طب ما فائده هذه يعني مساله فائده معلومه لديك فائده فائده ادب فاولى ان ننسبها الى عمر ننسبها للحمار الفائده فائده ترجيح فتتعلم كيف ترجح صحيح والله تعالى علمنا الأدب فقال لا تقول راعنا وقل انظرنا فكذلك لا تقول الحمارية وقل العمرية وفائدة الترجيح تعرف كيف ترجح تسمية على, على تسمية نأتي للمسألة قلت وصوره المسألة كما لو ماتت امرأة عن أم وزوج عن أم وزوج وإخوة لأم وإخوة لأب، فصارت المشكله أن مسألة مشكلة هنا، لأن أصحاب الفروض أصحاب الفروض هم الأم والزوج والإخوة لأم يستأثرون بماذا بالترك ولا يبقى شيء. للإخوة الأشقاء لأن فرض الزوج ماذا؟ ها النصف لعدم وجود الفرع الوارث وأن فرض الأم السدس لوجود إخوة إيه؟ ها عدد لكن الأم لو وجد معها أخ واحد ترث ماذا؟ لكن لو وجد معه إخوة عدد ورثت السدس والإخوة لأم فرضوهم ماذا؟ السدس فاترك فرضها ستة أسهم مقسمه إلى ثلاثه للزوج وواحد للأم واثنين للإخوة لأم و لو تاملت شوف سلاسه للزوج واحد للام واحد للاخوه الأم هنجد ان مساله التوريث لها متعلق بقضيه الايه نفقه الزوج هو اكثر الناس إيه؟ اكثر اولئك السلاسه نفقه عليه من مهر من كذا من كذا من كذا لكن هنجد ان الأم أقل ماذا نفقه لأن نفقه الام لابنتها نفقه رحمه ونفقت صلة صله او على ابنتها ونفقة الإخوة كذلك هي نفقة صلة لكن نفقة الإخوة أكبر من نفقة الأم يعني تجد الإخوة يعطفون على اختهم بماذا؟ بالعطاء أكثر من من؟ من الأم لأن الأم ليست في الأصل ماذا؟ صاحبتي فعلى هذا لا يكون نصيب للإخوة الأشقاء فشرك عمر الإخوة الأشقاء في السدس وقضى بذلك في آخر أمره وعلى مذهبه كان عثمان وقال بهذا مالك والشافعي وأحمد ودليله أن الإخوة الإشقاء هم إخوة لماذا؟ لأم ولا ما هم إخوة لأم إخوة لأم فشركهم في السلس بهذا الاعتبار أنهم إخوة له يبقى إذن قول عمر قوي ولا ما هو قوي هم إخوة له لأم كما في الأثر قيل له هب أن أبانا كان حجرا هب أن أبانا كان حجرا أو أن أبانا كان حمارا ومعنى قولهم هذا هب أن أبانا كان عدما فولدنا لهذه المرأة جميعا يعني كانهم قالوا لا تعتبر بوجوده الأب وإنما اعتبر بوجود من؟ الأم وذلك لأن التوريس هنا. جاري على ماذا على النسبة أو الصلة بمن بالأم وهم مشتركون جميعا في هذه الصلة القول دقاوي جدا صحيح هو صحيح أنتم عمريون هذه الليلة قلت وأما المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى وهو من ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به علي وأبي وابن عباس وأبو موسى اثبت بس في القول الأول أن زيدا كان على مذهب من عمر. فبولي مثلا اثبات زيد وهذا مما يقوي مذهبه عمر في التوريث هي بل مساله قويه من جهتين بل من ثلاث جهات الجهه الاولى انهم اخوه لام وان كانوا اخوه اشقاء لكنهم يصدق عليهم انهم ماذا اخوه لام لان امهم واحده ثانيا انه قول لبعض من الصحابه بل وهذا قضاء عمر وعمر ملهم محدث ثالثا أنه قول زيد وقول زيد عند الترجيح ماذا يكون مرجحا لأن زيدا هو أفرد من الصحابة وما كان يخص بهذه الخصيصة إلا أن يكون لقوله ماذا قوة وأن يكون قوله مرجحا قلت أما القول الثاني فدليله الأصول المعتمدة في التوريس ما هي الأصول المعتمدة في التوريس أنه لا تعصيب الا بعد استفاء أصحاب الفروض ماذا حقوقهم كما قال في الحديث الحق الفرائض بماذا بأهلها يرث أهل الايه الفرائد واصحاب الفرائد اولا فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فما بقي فهو لاولى رجل ماذا ذكر ثانيا انه قول نفر من الصحابه بل هم علماؤهم علماء الصحابة ينصر قولهم أن الأصل عدم التوريس وأنهم لو كانوا إخوة لأم لما كان هناك معنى لتخصيص كلالة لهم بالذكر في آخر سورة النساء فلو كانوا هم إخوة لأم طب إيه معنى أنه هو في آية النساء يذكر لهم كلالة مخصوصا قلت والشرع يفرق بين الإخوة لأم والإخوة ماذا الأشقاء طيب انتهينا من القولين فرشا وذكرا ودليلا ومذهبا فاين العمريون فيكم أنت أيضا وأبو عمار عمري ومحمد عمري وأبو داود طيب نبدأ بك من أنت ايه قول يا زياد طيب أنت الآن لو سويت بين الأخوة والأشقاء والأخ لام ضيعت ماذا؟ ضيعت الفرق بينهم صحيح ولا لا؟ أنت الآن لازم تسلم هل في فرق بين كونهم إخوة لأم وكونهم إخوة لأشقاء ولا لا؟ الشرع فرق بدليل نجعل جعل الاخوه لأم من أصحاب فروت وجعل الاخوه الاشقاء من أصحاب ماذا؟ العصبات فكيف أنت تسوي وقد فرق بينهم الشر أبو دول خليفتان قول زيد متى ياتي مرجحا عند التعارض وتكافؤ الادله لكن إذا كان الدليل أقوى عند لا معنى لمخالفة الدليل أو لمعارضة الدليل بقول من صاحب ابن تيميه يقول مسألة مساله نص وبعدين أنت الآن أقوال هؤلاء معارضة بأقوال أمثال من الصحابة امثال علي وابن عباس وأبي وهؤلاء علماء صحابة واضح فعند التكافؤ هنرجع إلى الأصل وعدم التوريس عند التكافؤ نرجع إلى الأصل هو التفريق غيره. هل في مسائل التوريس قياس؟ يا رجل اسمع مني الأول سبّت العرش سمنكش سم صحيح ولا ما هو صحيح؟ هل في مسائل التوريس قياس لو كان في قياس مكان الشرع يعطي من جهة الأم الأول ويجعل العصب في الجين في الجالة الثانيه من أقوى من أقوى في القياس الإخوة لاب، الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأم الأشقاء أخوه ومع ذلك نرى الشرع يعطي من ورب العالمين ألق فريضة من الله وإذا حضر النص بطل ماذا نظر الاجتهاد غيره قول يا قولهم بأن الـ الـ الـ الـ الـ نحن نورس ليس لا شكرا انت خلفت الاجماع هم يرسون فرضا في الاصل هم يرسون عصبة لو كان يرسون فرضا ما كانت هناك مشكلة لك اخصهم والله قالوا على بايه المنفرده لكن هم يشتركون مع الاخوه اليوم طب بس سلم لي هم ولا خالفت دلوقتي دكتور سؤال الان انت رجل دكتور هم اخوه فور اصحاب فرض ولا اصحاب عصبه اصحاب عصبه لا اشغلنا بس قولك هل الاخوه لام اصحاب فرض ولا اصحاب عصبه الاخوه لام الاخوه لام انت معه في المساله اسمع الجواب اصحاب فرض يا اشغلنا اسمعك الجواب اصحاب فرض ولا عصبه اصحاب فرض طب اسمع أنا سأعود إليك مرة ثانية حتى تضبط قولك، لإن لا القول طالما لم, لم ينضبط ابتداءً، هيصبح الكلام إيه؟ بس لا تغضب تهويشة، صحيح؟ آه؟ يعني من النظر الصحيح يا شيخنا يعني لو نظرنا إلى أدب التوارث وجدنا النسب والزواجية والملاءم، ولا شك أن هذه الأذلاط الثلاثة. يعني أجمعها يعني شيء من الـ من الـ من المؤجة بين الوارد والوارد وعلاقت الإخوة الأشفاء أقوى من العلاقة الأم لأن ورستهم عاطفة يا محمد أنا عادي <تصفيق> <بالمدع من الـ تصفيق> يعني أما يعني بحديث يعني نظر هو سأجيبك أنا بنظر لأن هؤلاء لهم نصيبا من جهة أخرى في الارث خلي بالك ان الارث في مواساة من جهة يعني هضرب لك مثال، الأم اللي ورسة السمن الزوجه عند وجود الولد لان لها ولد سوف يقوم بماذا؟ بالمواساة والنفق وكذا وترس فيه مستقبلا إنما صحيح؟ لكن ورسة الربع ليه عند عدم وجود الولد؟ لانه مفيش مواساه واخد بالك فكذلك الامر الاخوه الاشقاء لهم مواساه من جهه من الاب من جهه اخرى لكن الاخوه لام ما لهمش مواساه من جهه اخرى واضح فهذا معنى معتبر والنظر بالنظر دعنا نسمع الاخرين من على المذهب الثاني التيميون اين هم التيميون ها لا تيميه بينكم اليوم على المذهب الثاني من انه لا يورثهم مين على المذهب الثاني لا احد صارت مساله اجماع في مسجد عباد الرحمن ولا يا شيخ مدحت على عمر يا انت طب ليه انتو هاتوا نص على التوريث هل يصلح اجتهاد عمر كنص أو قول زيد كنص هذا هو الجواب غير منع المذهب الثاني أبا مالك ما قلت شيئا محمود يا محمود أنت مسايب الكلام الصبح جاي في وقت الحمية الوطيس والنقاش وتسكت يا محمود شوف ابقي دائما سيفك لساعة المقتلاء ولا تذهب به في, في المناوشة وإيه كمن بح صوته قبل, قبل القتال فإذا كان القتال لم يسمع له صوت <تصفيق> بس يبقى هذا لكن ما سمعت شيء منه قول يا نصر في قوله إن ضاعت كل الذي حق الحق ومعنى قوي جدا وهو أن الأصل في توريس النص واضح والنص هنا صريح في توريس الأخ والأم بالإجماع أن الآية نزلت في الأخ والأم ووجود آية كلاة أخرى لأنه ما جعل الأحكام في آيتين جعلها في إيه جعل أحكام في آيتين ومجعلها في آية واحدة دي معناها إيه؟ ليه هنا يقول يستفتونك في الكلالة وهنا سبحانه وتعالى يقول ماذا ها إن كان رجل يورس كلالة ثم اجعلها مسألة واحدة وبعدين ترى نباعد هذه الآية عن آية لذلك إنها تأتي معنا فوائد مهمة جدا يعني انتهينا من الآية الثانية في التوريث يوصيكم الله ولكم نصف هنعمل علاقة بين الآيتين يعني ما على سبيل المثال شوف في الايه الاولى قال من بعد وصيه او دين لكن هنا قال او دين غير طب ليه هنا قال مدار يبقى هنعمل عمليه علاقة علاقه بين الايتين ونظر في الايه الاولى ختمها عليما ايه حكيما في الايه الثانيه حليم يبقى ليه اراده الحلم هنا في الايه الاولى قال فريضة من الله في الايه الثانيه قال وصيه ايه يبقى اذا تامل هذا إنه بعد بين ايتي الكلاله واضح ولم يجعل الكلاله مساله واحده هذا في معنى المفارقه بين الكلاله في الاخوه لام والكلاله في الاخوه الايه شقاء فانت ازاي تاتي فتسوي بينهم وتجمعهم والقران فرق بينهم حتى بعد ودي مساله مهمه جدا في مساله مهمه جدا في فهم يعني مثلا اذا شوف رب العالمين لك وان كنت اقول هذا في درس الاثنين الماضي فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون طب ليه قالش فيقولون هو من عند الله لجب ثم التي تفيد التراخي والمباعده كانه جب ثم عشان يفيد حته مهمه جدا مباعده كون هذا الذي انتحلوه كلاما لمن لله عز وجل هذا يبعد زي كلام البشر بكلام ليه فجاب حرف العطف ايه ثم لأفاء لإفادة عملية المباعدة وذلك عايزك تتأمل هذه المسألة دايما في القرآن الكريم حتى يمكن من النظر الحصل في الآية فهم القرآن شفالك ايه ابتدأها بكلم بقوله فويل واللغة العربية لك ما ينفعش تبدأ جملة بنكرة حتى من لطائف علم التجويد يقول لك ما ينفعش تبدا في القران الكريم لما تيجي تقرا امام تبدا بايه بالضمير ما ينفعش تبدا كده هو الذي ارسل رسوله ما ينفعش تبدا القراءه بايه بالضمير قال هذا ليس من إيه من من إيه من حسن الايه التلاوه والترتيل فليه بدا بويل ويل قال لك دي كلمه جاءت نكر ليه عشان كأنه ابتداء ينكر ماذا فعلهم الذي فعلوه من انهم ماذا باعوا كلام الله عز وجل وبدلوه وحرفوا شو لك يكتبون ليه الفعل المضارع هنا ماذا ها مرفوع مرفوع بيه بثبوت النون لانه من الافعال ليه؟ طب ليه يرفع بهذه العلامه بالذات عشان يقول لك ان التحريف ثابت كثبوت ماذا النون هنا ده معنى في التفسير موجود انبغي تتامله واللطائف التفسيريه دي كانت بتاعه شيخنا رحمه الله ليه يقول بايديهم ما كل الناس تكتب بايديهم في حد بيكتب برجليه عشان يقولك مباشره الايه الفعل فعل الكتابه بانفسهم عشان يضاعف الزم لان المسبب وان كان كالمباشر لكن منباشر الزم ليس كمن تسبب فيه يعني رجل أوصى رجلا بقتل رجل هل تعتبرهما سواء في الوزر لذلك كم من ضمن عظم بلاء إبراهيم في إسماعيل انه هيعمل إيه هيباشر بنفسه فعل إيه إني أرى في المنام وذلك لو كان هذا موكولا إلى غير إبراهيم لهان إيه لهانى الأمر عليه شيئا ما لكن يباشره بنفسه وزلك الابتلاء إبراهيم في إسماعيل هذا كان ابتلاء عظيما من وجوه عشرة منها مباشرة بنفسه الفعل فأرجو أن تتأمل للقرآن باعد بين آية الكلالا الأولى وآية الكلالا الثانية ذلك عمر نازع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فيها قال يا عمر أما تكفيك آية الصيف والحديث في مسلم يبلزأل عمر من قديم هو ينازع رضي الله عنه هو نفسه أول الأمر كان يفتي بماذا بعدم التوريس لكن رجع عليه لما رجعه أولئك الناس واشتدوا عليه في المراجعة وقالوا هب أن أبانا كان حجرا هب أن أبانا كان حمارا لو ثبتت هذه المراجعة ولذلك أنا دائما أقول لمن يستفتي في التلفون أي أس من عملية المراجعة يعني بعض الناس يسألني في مسألة وعدني يطيل النزاع فأنا بوفر عليه الطريق أقول له اسمع مضى الجواب وقل بعده ما شئت أن تقول فقولي لن إيه؟ لن يختلف ولن يتغير فلا تطيل جدال ووفر وقتك ومالك لأن الجواب ايه مضى سواء بعدم الجواز أو الإيه أو الجواز. هذا يعني يحدث كثيرا جدا يعني اليوم حصلت ممكن ثلاث مرات والرجل قال طب ما أنا ممكن قلت له اسمع قل بقولك أو ببعض قولك إلى ما تشاء حتى يخرج عليك ماذا الفجر فقد مضى له الجواب ووقع وهذه ضربة إيه؟ ضربة لازب كما تقول العرب فانضباء فيما أنت فيه والياس إحدى الراحتين كما تقول العرب فعمر رضي الله عنه إنما رجع عن ذلك لما اشتدت مراجعة الناس له وهو من قديم ينازع فيها ولذا قال عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أما تكفيك آية الصيف يعني كإن آية الصيف فين؟ في توريثهم جاء لهم حق في باب آخر دليل نحن منعنا الوصية بالسلس ليه؟ بما فوق السلس قلنا له إن الله اعطى كل ذي حق حق واضح طيب بعد هذا انتظر يا نصر عشان الآن نحن قريبين من ساعتين جدا طيب قلت ويترجح القول الثاني من عدم توريث الاخوه الاشقاء مع الاخوه لعم الام وذلك حين استفائي حين استفاء التركه بأصحاب الفروض وذلك كما قال ابن تيمي رحمه الله والنص والقياس دل على ما قال علي والنص والقياس دل على ما قال علي قلت ثانيا ولأن الأصل في التوريس الحق الفرائض بأهلها فلا عصبة إلا بعد استفاء أصحاب الفروض فرضهم وسالسا إن مفارقة الكلالة في آيتين نساء تدل على مفارقة حال الإخوة الأم للإخوة الأشقاء والمفارقة تقتضي عدم التشريك بينهم رابعا ينصر هذا أن الأصل عدم التوريس فإذا نوزع في مورس أو في مورس فالأصل أن لا يرس خامسا لأن أقوال الصحابة في هذه المسألة متكافئة بل عمر نفسه رضي الله عنه كان يقول أول الأمر بخلاف ما يقول آخر الأمر سادسا أن عمر نازع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما تكفيك آية الصيف بما به أن عمر ورسهم اجتهادا سابعا وقول زيد رضي الله عنه لا يكون مرجحا إلا عند تكافؤ الأدلة والأدلة هاهنا ليست متكافئة سامناً ينصر القول أن الأصل في أحكام التوريس التوقيف رحمك الله وأن الاجتهاد فيه نادر عارض ثامنا أن احتجاجه النفر الحجريين على عمر هو احتجاج عقلي حمك الله لا معنى له مع النص سامنا وأن الأصل في التوريس هو تقديم أصحاب الفروض وهم الإخوة لأم وأنهم ليسوا عصبة حتى يعصبهم الإخوة لأب وهذا فيه مفارقة أو مخالفة لأحكام التوريث. تاسعا لان الاخوه لاب لهم مواسات من جهه اخرى ويجاءت إرس الاب من غير ان تكون للاخوه لام هذه المواساه عاشرا والنظر الصحيح والقياس من قبله ينصر القول بعدم التوريس كما لو مات الأب فلا يرث الإخوة الإخوة لأم ويستأسر الإخوة لأب أو الأشقاء بالترك. فما بالهم ينازعونهم في أمهم وما ينازعهم الآخرون في أبيهم والله تعالى على وعلم طبعا كنت أود ان أنهي القول لكن زدنا على الساعتين بدقيقتين وليلة الجمعة ليلة عاجلة لشغلة الخطبة خاصة معي تنبيهات أما التنبيه الأول فخطبه الجمعة غدا إن شاء الله تعالى بمسجد عماد الإسلام بميدان العتب وعنوانها كما أسلفت هنا العتب هذا أولا أما التنبيه الثاني فإن شاء الله تعالى قبل أن تاتوا الخميس المقبل بإذن الله فراجعوا في ذلك أخاكم أو أراجعوني شخصيا أو راجعوا أخاكم أبا مالك أو راجع أخاكم أبا زياد أو راجع أيضا الموقع فقد يكون فيه خبر يعني يتصل بال بالمجالس والدروس وذلك أن يعني اهتمام أن ان تكون لي سفرة وأرجو أن تكون ان شاء تعالى لأن الأمر إلى الآن لم يعني يقضى بعد وهذه الصفراء يعني قد تطول بعض الشيء، فعليه يعني لا تأتوا إلى مجلس الخميس المقبل حتى ماذا تستطلع اخبار ماذا الدروس إما عبر الهاتف وإما عبر الموقع وإما يعني من خلال أنا شخصيا أو من خلال الأخوين أبي مالك وأبي زياد يعني ياكل اخبار سائر الإخوة ها أنا قل حتى لا يأتي من يقول دانا سألت أخا وقال لا دانا كنت مع الشيخ مبارح وقد يظهر الانبارح دي ممكن تكون فيه في رؤية منامية أو في حلم جميل وأخبار الإخوة هذه الأيام يعني وللأسف ليست موسقة بالقدر الذي يمكن العول عليها فأنا رددتك الآن إلى ماذا إلى مصادر موسوخ بها وإلى يعني سبت ترجع إليه للخبر حتى لا تتعب ويذهب مالك ويضيع جهدك إن شاء الله تعالى ودرس المقبلين إن انتظم إن شاء الله تعالى فسوف نبدأ حديثا فين؟ في آية الكلالة الثانيه ثم بعد ذلك نتكلم عن بقية آيات التوريس وهي آية اذا حضر القسمة وفيها كلام طيب وآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في في كتاب الله هي مسألة التوريس بالإيه؟ بالرحم وهل الرحم يرس ولا ما يرس وهي مسألة نزاع وفيها مشاكل كثيرة واضح فعرفتم الآن ما تعلق بالتنمية درس الجمعة غدا تعالى بمكانه وزمانه بعد العصر بمسجد عماد الإسلام بمسجد دعوه إن شاء الله تعالى عقيبة صلاة العصر إلى ما بعد العشاء بساعة وهو الدرس العام الذي يتالف من تسع حصص تبدأ بحصة حليه طالب العلم وتنتهي بحصة المقدمة في النحو إن شاء الله تعالى ويبقى طبعا معنا التنبيه الأبدي الدائم ان تتعجل من صرف على ما يكون ساجيب على الاسئله بكلمه واحده هل يستوي في ذلك الجد الاب والجد الجد الجواب لا الجد لاب يفارق الجد لام ولذلك يسمون الجد لاب بالجد الصحيح واضح ان كان الاخوه الأشقاء يشتركون مع الاخوه لأم في جهه الأم فهم يفارقونهم في جاة الأب فإن صحت تسوية من جهة فقد صح تفريق منين من جهة فبقي هناك تكافؤ والتكافؤ يمنع التسوية أقصد يعني ان يكون حصل تسوية من جهة فقد حصلت مفارقه في الجهة فحصل تكافؤ بين القولين والتكافؤ يوجب ماذا اسقاط القولين ورجوع للأصل. كيف انفراد؟ وقد قال لكل واحد منهما السدس يعني إذا انفرد له السدس وإذا كان معه أخت فلكل واحد منهما ليه سدس. هذا معنى الانفراد أنهم ليسوا عدداً. أما إذا كانوا عددا فهم شركاء في السدس. هذه المسألة التي تذكرها من هي مسألة حركة داخل الدبر هذا مما لا يكون ناقضا للوضوء وقد تكلمت عن هذه المسألة بشيء من التفصيل والبص عند شرح كتاب عمدة الاحكام الأحكام نعم بلوغ وفي البلوغ ايضا وفي البلوغ فهناك بحساني يعني مطولان في هذا الموضوع أن هذا ليس بناقض جاءت روايات وفيها بعض الضعف من أن الشيطان هو الذي يأتي فيأخذ بحلقة الدبر ويشدها فيخيل للرجل أنه أحدث ولم يحدث ولذا قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا والشيء لا يعتبر وجوده إلا بيقين الله المستعان مسألة منهجية طالب العلم في المذاكرة شيء بسيط عن الهمة أعدك بالجواب على هذا السؤال لكن الآن ما يتسع المقام واضح لكن أقول من المنهجيه لا تذاكر إلا بورقه وقلم الذي علم بالله فالمذاكرة بل النظر هذه لا تشفي غليل الطالب ولا تشبع حاجة واتبعت من أبا براهمة وإسحاق ويعقوب ليس فيها منازع أن الجد والد نعم الجد اب لان اهل العلم هنا اجمعن له السدس فاثبتوا له الابوه نعم هذا ما سبق معنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ضاعت ايضا